سبحانك خالقي بأي وجه نلقاك وبأي قدم أقف بين يديك وبأي لسان أناققك وبأي عين أنظر إليك وأنت قد علمت سرائر أمري وكيف اعتذر اليك اذا ختمت على لساني ونطقت جوارحي بكل الذي قد كان مني واستجب دعائي وارحم شبابي وأقلني عثرتي وارحم طول عبرتي ولا تفضحني بالذي قد كان مني